قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون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 ذلنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين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 وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا عَذَابَ الْأَلِيمِ